خمسة وعشرون استمع إلى الكلمات وضع الحركات المناسبة للحروف ألف، باء، تاء، ثاء ثم لونها كما في المثال أرنب برتقال تلفاز ثوب